بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل, وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينه من ربي وآتاني, واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون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 ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم الله اعلم بما في انفسهم اني إذا لمن الظالمين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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قلنا قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 قال لا, عاصم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال فقال رب إنبني من أهلي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 أَلَى بُعْدٍ لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ قَالَ يَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا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 الا بُعْدَ لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بعجل حَنِيثٍ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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود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 أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود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 وكذلك اخذر ربك اذا اخذ القران وهي ظالمه وكذلك اخذر ربك اذا اخذ القران وهي ظالمه ان اخذه أنيم شديد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 فَأَمْنَ الَّذِينَ شقوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زفير وشهيق خَارِدِينَ فِيهَا ما دَامَتْ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ شاء مَا شَاءَ ربك, إن ربك فعال لما يريد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 مجذوذ فلا تكون في مريات مما يعبدها أولى ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن علم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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار, فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل